يعلم ماَا يَلج فيِي الأْرضِ وَماَا يخْررج مِنْهَا وَماَا ينزِلُ مِنَ السماءاءِ وَماَا يَعْرجُ فيِيهَا وَهُو الرَّحيِيمُ الغَفُور وَقَا الذيينَ كَفرَُ ل تَأتِين الساع.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 إن شأن نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منير